Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada pada insan hina dari Dzahir, belum ada sesuatu yang disebut. Inna, kita menciptakan manusia dari nafas atau daun yang ditanam, sehingga kita dan melihat. Inna haidinahu sabil, imma shaqro, imma kafuro. Inna agtdna li al kafirin selasila, wa aulaloo, wa sairat. Inna al abrar yshrobun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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويصطعون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا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 يا الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما